إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يستقبل القبلة ثم يقول الله أكبر وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها ولابد من قولها باللسان ولا يشترض أن يرفع صوته بها يسن أن يرفع يديه عدة تكبير إلى منكبيه وتكون مضمومتي الأصابع ثم يقبض كوع يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره أو يضع يده اليمنى على كفه وذرائه الأيسر ويضعهما على صدره وينظر إلى موضع سجوده ثم يقرأ دعاء الاستفتاح وهو سنة وأدعية الاستفتاح كثيرة منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيذ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة في كل ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي ركن لا تصح الصلاة بدونها ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم إما سورة كاملة أو عدة آيات ثم يركع قائلا الله أكبر رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه كما سبق عند تكبيرة الإحرام ويجب أن يسوي ظهره في الركوع ويقول في ركوعه سبحان رب العظيم والواجب أن يقولها مرة واحدة وما زاد فهو سنة ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ويسن أن يرفع يديه ثم يقول بعد أن يستوي قائما ربنا لك الحمد ويسن أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في هذا القيام كما فعل في القيام الأول قبل الركوع ثم يسجد قائلا الله أكبر ويقدم ركبتيه قبل يديه عند سجوده ويجب أن يسجد المصلي على سبعة أعضاء رجليه وركبتيه ويديه وجبهته مع الأنف ولا يجوز أن يرفع أي عضو منها عن الأرض أثناء سجوده ويسن في السجود أن يفرق ركبتيه أي لا يضمهما إلى بعض وأما القدمان فأنه يرسقهما ببعض لفعله صلى الله عليه وسلم في سجوده لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرص عقبيه في سجوده يجب أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو سنة ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر ويجلس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى ويجب أن يقول وهو جالس بين السجدتين رب اغفر لي مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو سنة ويضع يديه في هذه الجلسة على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه ثم يسجد ويفعل في هذه السجدة ما فعل في السجدة الأولى ثم ينهض من السجود إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه قائلا الله أكبر ثم يصل الركعة الثانية كما صل الركعة الأولى إلا أنه لا يقول دعاء الاستفتاح في أولها ولا يتعوذ قبل ذلك قراءته القرآن لأنه قد استفتح وتعوذ في بداية الركعة الأولى ثم في نهاية الركعة الثانية يجلس للتشهد الأول مفترشا يقبض أصابعه الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة عند الدعاء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 فإنه يجلس في التشهد الأخير متوركا وتكون هيئة يديه كما سبق في التشهد الأول ويقول كما قال في التشهد الأول التحيات لله إلى آخر ثم يقول بعدها اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويسن أن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يدعو بما شاء كقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حيث عن حي Ayna